الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما نهى الله تبارك وتعالى عن الربا وكان من عادتهم بالجاهلية أنه إذا حل الأجل خيروا المدين بين القضاء أو الزيادة إما أن يقضي وإما أن يبذل الربا ويزيد فالله تبارك وتعالى نهى عن ذلك وتوعد عليه وقال بعد هذا كما ذكر في الآية السابقة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون رأس مالك يرجع إليك قال بعدها وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدق خير لكم إن كنتم تعلمون يعني وإن كان الذي عليه الدين لا يستطيع الوفاء فهنا يمهل وينظر فناظرة إنظار بهذه الصيغة إلى حال اليسر إلى أن يوسع الله عليه ويستطيع قضاء ما عليه من الدين وأن تصدقوا بإسقاط الدين أو بإسقاط بعضه خير لكم خير لكم بالعاجل وخير لكم بالآجل إن كنتم تعلمون ذلك كنتم تعلمون أن ذلك خير وأفضل وأكمل وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون ما ينفعكم ويصلحكم ويرفعكم فذلك الذي أرشد الله إليه يأخذ من هذه الآية من الهدايات وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسره رحمة الشارع بالمكلفين والإرفاق بهم فلا يكلف ما لا يجد ولذلك فإن المعسر له أحكام فقد يسقط الحق الذي عليه بالكلية إن ثبت إعساره وأنه لا يستطيع الوفاء ولو مستقبلا وإن كان يستطيع ذلك في المستقبل فينظر ويمهل ولا يضيق عليه فيحمل ما لا طاقة له به فهذا من رحمة الله عز وجل في العباد مثل الديات في القتل الخطأ تكون مقصطة ومجزأة على ثلاث سنين إرفاقا بالمكلفين فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف يعني لا يؤذيه بالطلب هذا في الديه وأرشد الآخر الجاني القاتل خطأا وأداء إليه بإحسان أمر هذا بحسن الطلب وأمر ذاك بحسن الأداء فتتحقق بذلك مصالح الناس من غير شطط يلحقهم وألطافه تبارك وتعالى لا تحصى لو نظرت إلى الكفارات والتخير الواقع فيها وكما في الصيام أيضا في الحج لمن لم يجد الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعه إذا رجعتم ليكن ذلك أرفق بالمكلف ولما شرع الصيام كما ذكرنا في كلامي على آيات الصيام كان ذلك بغاية اللطف والتدريج من صيام عاشوراء ثم لما شرع رمضان كان على التخير من شاء ان يصوم أو يطعم مع القدرة ثم بعد ذلك حينما فرض الصيام جاء بهذه العبارات أيضا كما كتب على الذين من قبلكم ليسهل عليهم وكذلك في قوله لعلكم تتقون ففيه مصلحة عائدة إليكم وكذلك أيضا في قوله أياما معدودات يخففه على نفوسهم ثم بعد ذلك أيضا ما ذكر بعده من الرخصة فهنا وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر الله أرحم بالخلق من رحمة بعضهم ببعض يرشدهم إلى مثل هذا الإرفاق كما قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثائين الوالدان أحرص ما يكونان على مصالح الأولاد ومع ذلك يوصيكم الله في أولادكم إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة ثم أيضا هنا وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة الله تبارك وتعالى فاوت بين الخلق نحن قسمنا بينهم معيشتهم بالحياة الدنيا فمنهم الفقير ومنهم الغني منهم القوي ومنهم الضعيف منهم الصحيح ومنهم العليل كل ذلك لحكمة بالغة يبلو بعضهم ببعض وتتحقق بذلك مصالحهم ويكون بذلك عمارة دنياهم وآخرتهم ففي هذه الحياة الدنيا أيها الأحبة لو كان الناس أغنية جميعا أقوية لم استخدم أحد ولا عمل أحد عند أحد ولا تعطلت الصنائع والحرف والمهن لأن الناس قد استغنوا فلا يجدون ما يحقق معايشهم لا يجدون من يزرع ولا يجدون من يخبز ولا يجدون من يبني ولا يجدون من يقوم الشوارع والطرقات والأماكن العامة ولا يجدون من يعمل عندهم في بيوتهم ولا يجدون من يقوم بشيء من مصالحهم لكن فاوت بينهم فهذا التفاوت ينبغي أن يكون مذكرا بالحقوق لا ان يكون ذلك سببا للتسلط والقسوة والاستحواذ على حقوق هؤلاء الضعفاء. الذين جعلهم الله عز وجل تحت يدك لو شاء الله تبارك وتعالى لكنت أنت الذي في هذا الموضع أنت المدين وهو الدائن فيرفق به وينظر إلى ميسرة كذلك أيضا إذا كان العلة في ذلك هي العسر وإن كان ذو عسرة يعني ذو عسرة يعني صاحب عسرة معسر فناظرة إلى ميسرة فالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها وهي للتعليل فدل على أن العلة فنظرة إلى ميسرة ما هي العلة لهذا الإنظار؟ هو الإعسار فطالما أنه معسر فذلك يعني الإنظار ولو طالت المدة فهذا أمر الله تبارك وتعالى لعباده فنظرة إلى ميسرة ألاحظ هذا التعبير هذه الجملة وما تحويه من الألفاظ والدلالات تحتها كان ذو عسرة فناظرة، أي فإنظار وإمهال إلى متى؟ إلى حالي. اليسر إلى سرح فهذه الميسرة تعني توفر المال دون مشقة أن يوجد عنده المال دون حرج دون إذلال فمعنى ذلك أنه لا يذهب ليقترض هذا المال يوفي تقول اذهب اقترض افعل ما شئت المهم أن تؤدي هذا المال لا هنا أليست هذه حال ميسرة أن تلجئه إلى اقتراض آخر لمزيد من الإذلال لا هو يريد أن يتخلص من هذا الدين فينظر إلى حال يستطيع الوفاء فيها كذلك أيضا فنظرة إلى ميسرة لا يكون ذلك بحمله على الأداء بحيث لا يبقى في يده قليل ولا كثير فيتعطل ولا يجد ما يأكله ولا ما يغذو به عياله فيكون في حال من الحسرة والانقطاع فهذه ليست ميسرة أن يلجأ إلى حال كهذه أن يلجأ إلى حال البؤس كان يباع بيته وأثاثه وما إلى ذلك فيبقى في قارعة الطريق هذه ليست ميسرة فليس لك أن تقول أخرج من بيتك وبعه وبع طعامك وشرابك ولباسك من أجل أن تقضي هذا الدين لا ليس كذلك وهكذا فناظرة إلى ميسرة هذا الإنظار من غير أذى إذا كان في الدماء والديه في قتل الخطأ كما ذكر الله عز وجل مما أوردته آنفا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فكيف بغيره مما يتصل بالأموال التي تذهب وتجي وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله تبارك وتعالى ذكر في آخر هذه السورة أحكام الأموال وأنها ثلاثة أصناف الأول عدل والثاني فضل والثالث ظلم يقول فالبيع عدل والربا ظلم والصدقة فضل فالبيع أذى من العدل وهي من التجارات المباحة وأما الربا فهو أخذ لأموال الناس بغير حق والصدقة من الفضل وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون هذا يدل على تفاضل الأعمال وهذا أمر لا إشكال فيه وهو في غاية الوضوح يدل عليه أدل كثيرة جدا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية وأن تصدقوا خير لكم فضل الصدقة ويؤخذ منه أن من الصدقة ما يكون بالإسقاط في مثل هذا المقام في الديون والحقوق كذلك في المكاتبين لما أمر الله تبارك وتعالى بمكاتبتهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم عبرات المفسرين في هذا المراد آتوهم من مال الله الذي آتاكم بعضهم قال المقصود بذلك الخطاب موجه إلى من بيده بيت مال المسلمين من الحكام والأمراء والخلفاء، وبعض أهل العلم يقولون وأتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني هذا خطاب للأغنياء بأي يعطوهم من الزكاة والصدقة، وبعض أهل العلم يقول خطاب لعموم الأمة أتوهم من مال، وبعضهم يقول وأتوهم من مال الله الذي أتاكم هو خطاب للسادة المكاتبين ليسقطوا عنهم بعض الأقساط، لأن المكتبة تكون على أقساط. يعني كأن يكاتبه مثلا يقول تعتق بمئة ألف رهن تدفع كل شهر عشرة آلاف في عشرة أشهر إذا استوفيتها أفأنت حر فهنا يرشد إلى إسقاط بعض الأقصاد وهذه المعاني كلها صحيح وكل ذلك داخل في الآية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم والشاهد فيه هذا الأخير الإسقاط فالسيد يسقط بعض الأقصاد وهكذا أيضا بإسقاط الحقوق غير الأموال فالله تبارك وتعالى يقول وللرجال عليهن درجه أي النساء وقد حمله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على معنى أكثر المفسرين يقولون وللرجال عليهن درجة بما أعطي من التفضيل والقوامة تفضيل الوهبي والتفضيل الكسبي بما فضل الله هؤلاء الرجال على النساء وايضا بالأموال التي يبذلونها والإنفاق لكن ابن عباس ذكر معنى آخر وقد أعجب به المحقق لتفسير ابن جرير رحمه الله وهو الأستاذ محمود شاكر رحمه الله إعجابا كبيرا وحاصله أن الدرجة التي للرجال هي بالتغاضي عن الحقوق بالإسقاط بالتجاوز بالتنازل ولهذا جاء عن الحسن ما أحب أن استوفي حقي منها وقد قيل ما استوفى كريم قط يعني يرى أن الدرجة هي أن يتنازل عن بعض حقوقه أن يمرر للمرأة للزوجة لا يقف عند كل شيء نامت ما صنعت طعاما ما صنعت اليوم الإفطار نسيت أن تكوي ملابسه أو نحو ذلك يتغافل يعرض يترك يتجاوز يسقط بعض حقوقها التي قد تغفل عنها مستوفى كريم قط فبن عباس رضي الله عنهما يرى أن الدرجة هي التجاوز والإغضاء من قبل الرجل عن المرأة فقضية الإسقاط للحقوق هذه صدقة قد تكون هذا الإسقاط لأموال تطالبهم بها أو ببعضها أو يكون هذا الإسقاط لحقوق أخرى معنوية فلان ما يتصل فلان ما يزور فلان ما يسأل مرضت فما عادني أو نحو ذلك فيسقط حقوقه على الناس وبهذا يخف على قلوبهم ولا يحملهم تبعه ولهذا قال الله عز وجل خذ العفو قد تكلمت على هذه الآية بمجلس مستقل وقلنا المراد بقوله خذ العفو يعني ما تسمحت به نفوس الناس من غير تكلف ما أدوه إليك من غير تكلف من الزيارة والمكالمة والتواصل والإحسان وأداء الحقوق من غير تكلف أقبله وما لم يكن كذلك فلا تحملهم ما يشق عليهم خذ العفو ما عفى من أخلاق الناس مما يأتونه من غير تكلف ويؤدونه إليك من غير أن يثقل ذلك عليهم فاقبله ولا تطالبهم بما وراء ذلك ما تسمحت به نفوسهم فاقبل ولكن لا تشدد وتقف وتنقر عند كل شيء بعض الناس كل شيء لازم هكذا تؤدى الحقوق إليه جميعا وافية لا يتأخر أحد تحضير في كل مناسبة في العيد من جاء من ما جاء في العزاء من جاء من ما جاء إذا مرض من جاء تهنيئا في رمضان من جاء من لم يأتي فيأتون إليه بغاية التكلف من أجل لا يتحامل عليهم هذا غلط خذ العفو على كل حال فهنا أرشد إلى الصدقة وأن تصدقوا خير لكم وبهذا يعلم أن المعايير التي يقيس بها كثير من الناس غير صحيح يعني كثير من الناس حينما يسقط الدين أو لا يأتي إليه أصلا هذا المال لإعسار المطالب به يعتقد أن هذه خسارة ولربما يحزن وينزعج غاية الانزعاج بسبب ذلك ويشعر أنه مال ضائع والواقع أنه ليس بضائع قد جاء في الحديث في فضل القرض بأنه يفضل الصدقة ب الضعف. وأنه إذا حل الأجل فإن ذلك يكون بضعفين وقد ذكرت هذا في مجلس خاص بعنوان أيكم يعجز عن هذا والحديث في فضل القرض وفضل الإنظار، انضار المعسر تفريج الكربة عن المكروب فرج الله عنه قربة من كرب يوم القيامة والرجل الذي كان يبايع الناس فكان إذا أرسل عامله أو خادمه كان يوصيه إذا وجد معسرا أو نحو ذلك بالإرفاق والإنظار والإمهال ونحو ذلك ماذا كان جزاؤه لما حسبه الله تبارك وتعالى وسأله لم يجد عملا هذا الإنسان يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى غير هذا تعامله مع الناس ورفقه بهم فالله تبارك وتعالى تجاوز عنه وغفر له الله أحق بهذا الوصف على كل حال كذلك أيضا إن كنتم تعلمون فالعلم يهدي صاحبه إلى ما فيه الخير له يهدي إلى الفضائل والكمالات ولكن إذا قل علمه يشعر أن هذا من قبيل المغرم وكثير من الناس يعذب بماله يملك المال الكثير لكنه يتحسر على مال ذهب هنا ولم يرجع لدى معسر ومال آخر تعثر في مساهمة أو مضاربة أو نحو ذلك عنده من المال ما يكفي له ولأجيال من بعده من ذريته ومع ذلك نفسه تذهب حسرات على حفنة من المال هنا وهناك والواقع أنه لا يضيع من هذا الشيء والمؤمن ينوي الخير دائما والإحسان إلى الناس والله عز وجل يجازيه على ذلك ولا يضيع عنده والله أعلم صلى الله عليه وسلم إذا كان لديكم إضافات أو سؤال نعم الأخ يسأل يقول هل يحتسب ذلك من الزكاة يعني إنسان يطالب آخر بمال فكان معسرا فهل يجوز أن يحتسب هذا من الزكاة ويقال هذه نحسبها زكاة عليه ويخصم من الزكاة اللي عنده بحسب هذا الدين الجواب لا لماذا لسببين الأول أن الزكاة لا تكون بأثر رجعي تغطيت هذا المال على أنه قرض فكيف تريد أن ترجع وتحتسب هذا الزكاة الأمر الثاني أن الزكاة لا تكون لوقاية ماله مال المزكي لأنه لما شاف أن المال هنا ما بيرجع قال نحسبها من الزكاة ونخصمها من الزكاة فماذا فعل؟ احتجز لماله واحتاط له فقال ما دامني بخرج الزكاه خل هذا الدين من الزكاه وكانه لم يوجد دين يعني كانه استرد الدين واعطاه من الزكاه فهذا غير صحيح الزكاه لا تكون احتيازا للمال نعم اي يعطيه من الزكاه ان كان فقيرا او عليه ديون أخرى يعطيه من الزكاه ويتصرف لكن لا يعطيه من الزكاه ويقول اقضيني هذا ما يشترط اقول اعطيك زكاه وتقضيني هو الواجب الإنظار لكن هذا إذا تحقق أنه معسر إذا تحقق أنه معسر ليس بمماطل أو يضع الأموال بأسماء آخرين أو نحو ذلك إذا كان معسرا يحرم نفسه. إذا كان معسرا حقا لكن للأسف كثير من الناس يتلاعب بأموال الناس ويأخذها ويضيعها ويضعها بأسماء أخرى هنا وهناك ويدعي الإعسار بل أحيانا قد يعز إلى بعضهم أن يرفعوا شكوى عليه لإثبات صك إعسار وهو ليس بمعسر حقيقة مثل هؤلاء المتلاعبين ينبغي أن يرضعوه نعم تفضل هذا المعسر إذا كان عنده أموال فإنها تباع في حسب نظر الحاكم يعني القاضي ينظر فيها بحيث لا ضرر ولا ضرار نعم يقول أبي أعطى إخوتي كل واحد شقة من البيت وأعطاني كذلك ولكن مساحة الشقق متفاوتة صغيرة أو كبيرة ليست متساوية وكلنا موافقون على هذه القسمة ورضينا مع العلم أن أبي موجود معنا فهل على أبي إثم في هذا وماذا علينا أن نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان قال أكل ولدك يعني سأله كل ولدك وهبته أو مثل هذا فهذا يدل على التسوية بينه طائفة من الفقهاء قالوا إذا رضوا فلا إشكال لكن ظهر الحديث أنه لم يفرق ما قال هل رضوا؟ هل استأذنتهم؟ والأصل أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم وقد لا تطيب نفوسهم وقد تتغير قلوبهم فيما بعد إذا كان إخوة يوسف تربوا في بيت نبوة أبوهم يعقوب عليه السلام والجد إسحاق عليه السلام والجد الأكبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك انظروا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبح إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا فلا يتصرف الأب تصرفات من شأنها أن تورث العداوات والأحقاد بين الأولاد تحب أن يكونوا لك في البر سواء فدل على التسوية في البر سواء كيف يكونون في البر سواء غير متفاوتين وقد أعطاهم عطاء متفاوتا فيمكن أن يعوض الباقين للشقة عندهم أصغر بتعويضات نقدية حيث يستوي الجميع نعم. يقول هل بيع الأقساط جائز؟ مثلا يقول بيع لك بخمسين كاش لا يقول له أبيع لك بأقساط كذا وبنقد كذا لا يبيع بيعا واحدا كان يبيع الأقساط مثلا ويكون السعر في الأقساط قيمة أكثر من سعر النقد لكن لا يبيع ببيعتين يقول نخذه بأقساط فهي كذا ونخذه نقدا فهي كذا لا يبيع بيعا واحدا يقول أبيع بالأقساط قيمتها كذا فهذا لا إشكال فيه يقول مرج البحريني التقيان بينهما برزخ لا يبغيان تكلمنا عليها في الكلام على الإعجاز أو ما يسمى بالإعجاز العلمي فبعضهم يقول مرج البحرين البحر الملح مع البحر العذب النهر يعني بينهما برزخ قيل من اليابسه فلا يطغى هذا على هذا لقال له طائفة من السلف رضي الله عنهم وبعضهم يقول وبحر الملح وبحر العذب بينهما برزخ لا يبغيان بمعنى أن مصاب صاب بالأنهار في البحار تحافظ على خصائصها ولها مجاري في البحر ونحو ذلك لا تفقد خصائصها من العذوبة ونحو ذلك وبعضهم يقول مرج البحرين البحر الملح مع البحر الملح بينهما برزخ صحاب ما يسمى بالتفسير العلمي يقولون بينهما برزخ هناك منطقة عازلة لها خصائصها من نواحي متعددة أحيى تركيب الماء ونحية النباتات والكائنات التي تعيش فيه منطقة عازلة لها خصائص تختلف عن هذا البحر وعن هذا البحر بينهما برزخ لا يبغيان فالبحار لها خصائصها والكائنات التي تعيش فيها والنباتات التي تعيش أو التي تنبت في قعر البحار ونحو ذلك هكذا يقولون والعلم عند الله عز وجل آية تحتمل هذه المعاني يسأل عن الرسوم السنوية للبطاقات الاعتمانية هذه إذا كانت مجرد رسوم او تكاليف خدمات الإدارية ونحو ذلك فلا اشكال فيها وإذا كانت أكثر من هذا فلا الله أعلم صلى الله عليه